Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني رديت وقلت بتشمت لي أفتكرني عشان هو عشان هو عشان ينساني هو ونسي قفت قلبك وحداني قالوا لأهالي الود عليه ونسي قفت قلبك وحداني ردت قلت ابتشمت لي هو افتكر لي sani o ashni sani انا بحبه ورعي وده هين كان في قربه ولا في بعده انا بحبه ورعي وده هين في قربه ولا في بعده وضل من برضا برضاء الاجفان وزاد وزاد حرماني وزاد حرماني وافضل اماني الروح برضاه القى جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني هو حالي كده وياه كان افتقدني عشان ينساني صابر قلبي على صابر قلبي ليه الليل ليه الليل ليه الليل بيلوموني ويا بحبي والليل موني على صابر قلبي على صابر قلبي في حب الويل ولا رحمني يوم يوم يوم يوم ولا رحمني يوم هراني هراني هو اللي شفت في حب يوم يوم يوم ولا حمي يوم ورعاني ورعاني وسهرت وحدي ولا من كان افتكرني عشان ينساني عشان ينساني لا أحب ولا هوايا وأشوف في حب سعدي وشآيا دمك طويل طول شيء إليه ها شيء إليه ومهما ذا أكل وبكاني وبكاني وبكاني خلونا حب ولا هوايا وشوف في حب سعد وشآيا خلونا حب ولا هوايا وشوف في حب سعد وشآيا زمنك ما طول شئيني ها شئيني مهما مثال أقل وبكاني وبكاني وبكاني بكريع الزل والدالي ويفتكرني عشان ينساني عشان